نص أو ائتني بالماء السلام عليكم هل يدل على أن المطلوب فوري مباشرة ولا يحق للعبد أن يتأخر أو أن يتراخى الله عكم الله. فلو تأخر عد عاصيا عند المولى وله حق المعاتبه لهذا العبد أم أنه لا يستطيع العبد يستطيع العبد بعد صدور الامر بعد صدور الآمر أن يتراخى وأن يستريح قليلا ولا يحق للمولى أن يعاتد هذا العبد لأنه لا يعد عاصيا ذكرنا بالأمس أن الأقوال في المسألة مختلفة القول الأول قال بأنها سيغة الآمر موضوعة سلام عليكم ورحمة الله موضوعة للفور وقول يقول أن صيغة الآمر موضوعة للتراخي وقول يقول أن صيغة الآمر موضوعة للتراخي وللفور على نحو الاشتراك اللفظي وقول يقول انها موضوعه للاعام منهما لعله بالامس حصل اشتباه في القول الاخير نبهنا اليه الشيخ بالامس نحن قلنا ان المصنف ذهب الى ان صيغه الامر موضوعه للاعام قلنا هكذا الصحيح لا المصنف ذكر ان صيغه الامر أن صيغه الأمر لم توضع لا للفور ولا للتراخي ولا للأعم منهما لا على نحو الاشتراك اللفظي ولا على نحو الاشتراك المعنوي وإنما المصنف يذهب إلى هذا الرأي إذا بالأمس كتبتم صحيح العبارة المصنف يذهب الى ان صيغة الامر وضعت وضعت لطلب الطبيعة فقط لطلب الطبيعة فقط لم توضع لا للفور ولا للتراخي انما الواضع وضع صيغة الامر فقط فقط وضعها لطلب الطبيعة السلام عليكم لطلب إيجاد الفعل في الخارج هذا الفعل يطلب على نحو الفور أم على نحو التراخي هذا لا يظهر من صيغه الأمر إنما يظهر من الدليل الخارجي فإذا دل الدليل على أنها للفور أو هي للتراخي فذاك وإلا إذا أطلقت الصيغة من دون الدليل الخارجي فلا تدل لا على هذا ولا على ذا إنما تدل فقط على طلب الفاعل فقط تكرنا بالأمس المصنف قال لأنه لو جئنا إلى صيغة الامر سواء جئنا إلى المادة أو جئنا إلى الهيئة المادة لا تدل إلا على المادة لا تدل إلا على الحدث فقط يعني الفعل والصيغة لا تدل إلا على النسبة طالبية كما قلت فإذن لا المادة فيها طلب الفور أو التراخي ولا الصيغة كذلك المادة تدل فقط على الحدث والصيغة يعني الهيئة تدل فقط على النسبة الطلبي أو على طلب الفعل على طلب الفعل مثلا إذا قال المولى صلي صلي هذه صلي المادة الصلاة مادة تدل على طلب الصلاة تدل على الصلاة فقط عفوا تدل على الحدث حدث الصلاة فقط أما صلي كهيئة كصيغة تدل على أن المولى طالب الفعل فقط أما هل هذا الفعل مطلوب فورا أم مطلوب على نحو التراخي للمادة تدل ولا الصيغة أيضا تدل. هذا المصنف بالأمذ ذكره هذا إذا خلينا نحن وإطلاق الصيغة فقط لو نظرنا إلى الصيغة بما هي الصيغة لم تدل لا على الفور ولا على التراخي أما لو نظرنا إلى الخارج درسنا يومنا الآن يبدأ لو نظرنا إلى الخارج سلام عليكم يعني لو نظرنا إلى مقام الخارج فقد قيل ذكر البعض أن صيغة الآمر صيغة الآمر صيغة الآمر نحن نسلم معكم إطلاق الصيغة ما يدل لا على الفور ولا التراخي ولكن عندنا دليل أصحاب هذا الخول يقولون عندنا دليل من الخارج يدل على أن يدل على أن صيغة الآمر في الواجبات تدل على الفور دائما نذكر دليلين بهذين الدليلين نثبت أن الأوامر دائما تدل على الفور ليس من إطلاق الصيغة إطلاق الصيغة كما قلتم أنتم لكن نحن عندنا دليل خارجي من الخارج يدل على أن الأمر في الواجبات دائما دائما يدل على الفور لا على التراخي اللهم إلا إذا جاء دليل خاص يقول هذا يجوز فيه التراخي أما نحن نذكر الآن دليلين بهذين الدليلين نثبت لكم أن الأمر في الواجبات يدل دائما على الفور الدليل الأول قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسارعوا إلى مغفرة المسارعة المسارعة لتحقيق المغفرة أمر مطلوب القرآن يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم فالمسارعة نحو تحصيل المغفرة هذا أمر مطلوب هذا أمر مطلوب لكن لا يمكن أن تتم المسارعه إلى المغفرة إلا بالمسارعة إلى أسباب المغفرة إلى أسباب المغفرة حتى تسارع إلى تحصيل المغفرة من المولى عز وجل تحتاج ان تسارع الى تحصيل وتحقيق اسباب حصول المغفره واسباب حصول المغفره هي الاتيان بالمامور به يعني الواجب الاتيان امتثال المامور به واذا كانت المسارعه نحو اسباب المغفره مطلوب المسارعه نحو تلك الأسباب فالمسارعه ايضا نحو تحصيل اسباب المغفره ايضا مطلوبه والمسارعه عباره أخرى عن الفوريه المسارعه لا المسارعه نحو المغفره ما هي الا عباره عن المسارعه نحو تحقيق اسباب المغفره في الخارج فالصلاة من أسباب المغفرة والصيام من أسباب المغفرة والحج وباقي الواجبات المطلوبة فكل الواجبات المطلوبة بهذا الدليل العام الذي يشمل كل الواجبات إذن إذن صيغة الأمر وضعت للفور إلا إذا دل دليل خاص يخرج هذا الفرد هذا الفرد من الواجبات بخصوصه الدليل الثاني شبيه بالأول قوله تعالى فاستبقوا الخيرات الكلام الكلام نفس الاستدلاع فاستبقوا عباره عن المسابقة فليتسابق المؤمنون نحو الخيرات والتسابق لتحصيل الخيرات انما يتم بالتسابق لتحصيل اسباب الخيرات واسباب الخيرات هي الواجبات فإذا تطلب المسارعه ويطلب المسابقه والتسابق نحو تحصيل الخيرات وهذا وهذا لا يتم الا بتحصيل اسبابها واسبابها هي الواجبات فاذا بقوله تعالى وسارع بقوله تعالى فاستبقوا يدل هاتان الايتان تدلان على ان صيغه الامر وضعت للفور لا للتراخي اللهم كما قلنا الا اذا جاء دليل خاص يخرج هذا الواجب هذا والا على نحو العموم نقول الآية الأولى والثانية تشمل كل الواجبات المصنف يقول وفي كل الآيتين من حيث الدلالة على المطلوب نظر أما الإشكال الأول على الآيتين الإشكال الأول فكما أن ثالع أو تابقوا. تشمل الواجبات فهي ايضا تشمل المستحبات يعني كما أن الله أمر بالمسارعة نحو أداء الواجبات كذلك أمر فسارعوا تشمل فردين تشمل الواجب والمستحب أن يعني للأعلى أنتم قلتم للواجب دليلكم ما هو لا دليل على ان ايه فسارعوا او فاستبقوا لا تدلان على المسارعه الفوريه نحو اداء الواجبات لماذا لان سارعوا او فاستبقوا كما تدل على الواجب تدل على المستحب فهي وضعت للاعان من الفردين فلماذا خصص فقط في الواجبات. سارعوا لها فردان، لها فردان سارعوا، لها الواجب من أفرادها والمستحب من أفرادها أنتم خصصتم سارعوا في الواجبات، فاستبقوا في الواجبات تخصيصكم لهاتين الآيتين في الواجبات فقط بلا دليل بلا دليل بلا دليل لأن الآية فما تشمل الواجب تشمل المستحب فبأي حق وبأي دليل جعلتم فسارعوا فقط في الواجبات مع أننا نعلم قطعا أن الفورية في المستحبات في المستحبات ليست واجبة الفورية في المستحبات ليست واجبة لأن الآخر مستحب والمسارعة كذلك هذا وعيد الدليل أو التباح أو واضح؟ فهذا إشكال الأول الإشكال الثاني ولو سلمنا ولو سلمنا بأن وسارعوا أو فاستبقوا لو سلمنا تدل تدل على الواجبات لو سلمنا لا لازم محذور تخصيص الأكثر وهو التخصيص تخصيص الأكثر وهو مستهجن عند أهل العرف والمحاورة مثلا, مثلاً أقول لزم المحذور تخصيص الأكثر وهو مستهجن مثلا أنا اقول للشيخ اقول له أهديتك ولنفرض عندي خمسة أشياء أقول له أهديتك كل ما أملك الشيخ يفرح ثم أقول له إلا عبائتي إلا بيتي إلا سيارتي إلا كتبي كم بقي؟ بقي واحد هذا الكلام عند أهل العرف مستهجن يقولون أنت قلت أهديتك كل ما أملك ثم خصص الأكثر هنا ولم تبقي إلا القليل هذا مستهجن ممجوج عند أهل العرف والمحاوره لا يقولونه هكذا أو أقول له بعتك كل ما عندي بعتك كل ما عندي ثم أخصص الأكثر لا أبيعه إياه أهل العرف يقولون كلامك هذا لا يصح نحن أهل العرف نستهجن هذا النوع من الكلام بعتك كل ما املك الا الشيء الفلاني الا كذا الا كذا ويبقى فرد او فردين هذا كلام مستهجن اذا هذا المثال اتضح المصنف يقول لو قلنا وسارع تدل على الفوريه في الواجبات لقلنا يلزم هذا المحذور وهو تخصيص الاكثر كيف لأننا نقطع في الواجب المستحبات لا تجب لا تجب مصارعة والمستحبات فردين من أفراد المصارعة صحيح خب والواجبات أيضا نقطع بأن أكثر الواجبات لا تجب فيها الفورية صلاة أذن الظهر لا بد أن أبادر أصلي الآن وإن لم أبادر أعد عاصي لا لا ليس هكذا ليس هكذا الحج إذا وجب عليه أذهب الآن الحج بقي عليه شهر أو شهران لا يجب أن أبادر الآن فأكثر الواجبات نقطع بأن الفوريه ليست شرطا فيها فنقول ثم نقول هكذا اذا وتارعوا تدل على الفورية في الواجبات إلا في الصلاة إلا في الحج إلا في الأمر بالمعروف، إلا إلا فيبقى ثلاثة أو أربعة هذا تخصيص تخصيص للأكثر وهو مستهجن عند أهل العرف والمحاورة اتضح دليل الثاني الإشكال الثاني اتضحة طبقوا العبارة هذا بالنظر إلى نفك الصيغة قلنا لو خلينا نحن والصيغة فلا تدل لا على الفور ولا على التراخي أما بالنظر إلى الدليل الخارجي المنفصل عن الصيغة فقد قيل, فقد قيل بوجود الدليل على الفور في جميع الواجبات على نحو العموم إلا ما دل دليل خاص ينصف على جواز التراخي فيه يعني في ذلك الواجب بالخصوص فيه بالخصوص ما هي الأدلة قال وقد ذكروا لذلك آيتين الأولى قوله تعالى <تصفيق> وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وتقريب الاستدلال بها بالآية أن المسارعته إلى المغفرة لا تكون المسارعة إلى المغفرة لا تكون إلا بالمسارعة إلى سببها ما هو سببها وهو الاتيان بالمأمور به لأن المغفرة ليست فعل العبد إنما هي فعل الرب فعل الله سبحانه وتعالى لأن, لأن المغفرة فعل الله تعالى فلا معنى لمسارعة العبد إليها المغفرة مو بيد العبد حتى يركض إليها المغفرة بيد الله سبحانه وتعالى هإذن المطلوب, المطلوب سارع إلى أسباب المغفرة قال وعليه فيكون الإسراع إلى فعل المأمور به واجبا لما مر من ظهور صيغة إفعال في الوجوب والقرآن ذكر صيغة افعل قال سارعوا صيغة افعل وصيغة افعل ظاهرة في الوجب كما قرانا سابقا الثانيه قوله تعالى فاستبقوا الخيرات فإن الاستباق بالخيرات عبارة أخرى عن الاتيان بها فورا فورا يعني بالواجبات فورا والجواب المصنف والجواب عن الاستدلال بكلتا الآيتين الاشكال الأول إن الخيرات وسبب المغفرة فما تصدق على الواجبات تصدق ايضا على المستحبات فتكون المسارعة والمسابقة شاملتين لما هما في المستحبات أيضا واضح مقدمة أولى ومن البديهي ومن البديهي عدم وجوب المسارعة فيها في ماذا في المستحبات كيف ان قلت قد نقول تجب المبادرة في المستحبات المصنف يقول كيف تجب المبادرة وفي الاصل تركها جائز المستحب تركه جائز إن فعلت المستحب أنا مساب إن تركت المستحب لا عقاب عليه لأن تركه جائز قال كيف وهي يعني المستحبات يجوز تركها رأسا وإذا كانت شاملتين للمستحبات بعمومها كان ذلك قرينه على أن طلب المسارع ليس على نحو الإلزام فلا تبقى لهما للآيتين دلالة على الفورية في عموم الواجبات إشكال الأول واضح من المصنف الإشكال الثاني بل لو سلمنا لو قلنا أن المسارع والاستباق يدلان على الفورية لو قلنا بهذا يلزم محذور تخفيف الأكثر قال بل لو سلمنا باختصاصهما في الواجبات يعني لو قلنا ان سارعوا واستبقوا خاصه بالواجبات لا تشمل المستحبات لزم محذور تخصيص الافكار قال لوجب صرف ظهور صيغه افعل فيها في الوجوب وحملها على الاستحباب نظرا الى ان نعلم عدم وجوب الفوريه في اكثر الواجبات تخفص الأكثر كيف؟ بإخراج أكثر الواجبات عن عمومها لأننا نعلم أن أكثر الواجبات لا تجب الفورية فيها فنقول سارعو تدل على الفورية في الواجبات إلا الواجب الكذائي إلا ال... فيخرج الأكثر قال فيلزم تخفيص الأكثر بإخراج أكثر الواجبات عن عمومها لان قلتم الواجبات بعمومها تدل على الفورية ونحن نقول السارع تدل على الفورية بعمومها إلا فلان إلا فلان إلا, فلان إلا فنخرج أكثر الواجبات ولا شك أن الاتيان بالكلام عاما تقول بعتك كل عام بعد مع تخصيص الأكثر إلا كذا إلا كذا إلا كذا وإخراجه من العموم مع تخصيص الاكثر واخراجه من العموم بعد ذلك قبيح في المحاورات العرفيه ويعد الكلام عند اهل العرف مستهجنا يعني غير مقبول فهل ترى يصح لعارف باساليب الكلام ان يقول مثلا انا اقول للشيخ بعتك اموالي يعني كل أموالي، ثم أقول إلا العباءه إلا الجبة، إلا العمامة، لعاد شنو بعده؟ قل من الأول بعتك المحبة وانتهينا، أما بعتك كل أموالي، ثم تبقي فقط هذا، فأنت تريد هذا؟ قل بعتك المحبة واحسن أحسن, أحسن هذه الأمور يا، فتقتيص عند أهل العرف مستهجنا. قال ثم يستثني واحدا فواحدا فواحدا حتى يبقى واحد حتى لا يبقى تحت العام إلا القليل لا شك في أن هذا الكلام يعد مستهجنا لا يصدر عن حكيم عارف فكيف بالله سبحانه وتعالى فكيف بالشارع المقدس إذن لا يبقى مناص من حمد الآيتين على يستحب الفوري وتجب المبادرة والفورية لا انتهى المطلع مطلب جديد مطلب جديد من الخارج الصيغالة هذه الآية من الخارج وسارع تدل على استحباب المبادرة والفورية في إتيان الواجبات المستعدات طبعا يختلف لأن ذاك يقول أصطيغة موضوعا للفور هذا يقول أصطيغة لا موضوعا لطلب الفعل لكن عندنا من الخارج دليل يدل على الفور اتضح إلهنا المطلب مطلب جديد لو قال المولى لعبده اكنس الغرفة اضرب زيدان ائتني بالماء لو قال هكذا لو قال هكذا هل يدل هذا الأمر أكرس الغرفة تفعل كذا هذا الأمر هل يدل على طلب الفعل مرة واحدة أم على طلب الفعل مرات متكررة مثلا أقول تصدق على الفقير تصدق على الفقير بدرهاب هكذا قلت هذا تصدق على الفقير تصدق هل يدل على طلب الفعل مرة واحدة فقط سأدفع الصدق مرة واحدة وأنتهي أم يدل على التكرار يعني لا يكفي مرة واحدة تصدق مرة وثانية وثالثة وهكذا المصنف يقول ما قلنا في البحث السابق نقوله هنا الكلام الكلام الجواب الجواب هناك قلنا اختلف الاصوليون وهنا نقول اختلف الاصوليون طبعا التفتوا طبعا هذا الكلام هل تدل الصيغه باطلاقها على المره او على التكرار مع عدم القرين طبعا هكذا مع عدم القرين أما مع القرينة فلا بحث قرينة هي التي تعين إما مرة أو تكرار لا الكلام مع إطلاق الصيغة من دون قرينة هل تدل الصيغة على طلب الفعل مرة واحدة أو على طلبه مرات متعدده أقوال في المساله قول يقول قول يقول صيغة الأمر وضعت للدلالة على طلب الفعل مرة واحدة هذا قوله فقول يقول وضعت لطلب الفعل مرات يعني استكتار وقول يقول هي مشتركة بينهما وضعت مرة على نحو الاشتراك اللفظي مرة للمرة واخرى للتكرار المصنف يقول ما قلناه هناك بتمامه يأتي هنا ما تقول يقول أنا أقول إطلاق الصيغة لا يدل على طلب الفعل مرة ولا على طلبه مرات عجيب على ماذا يدل نعم يدل على يدل على طلب الطبيعة طلب الفعل فقط طلب الفعل فقط أما نفهم يدل على مرة أو يدل على مرات من الدليل الخاص. أما أصل طلب الفعل أكنس الغرفة يدل على أن المولى حينما أمر العابد طلب منه تحقيق هذا الأمر أكنس هذا الأمر كان معدوما كان في الظلام المولى يقول له هذا الفعل الذي طلبته بكلامي اطلب منك ان تحققه في الخارج حققه في الخارج بعد ان كان في الظلام في ظلام العدم اخرجه انت ايها العلب الى نور الوجود فقط هذا المقدار هو المطلوب اما اخرجه الى نور الوجود مرة مرات هذا الصيغة لا تدل نفس الكلام نقول المادة تدل على طلب الحدث فقط الفعل عفوا تدل على الحدث أما الصيغة تدل على طلب الفعل فأين المرة المادة لا فيها مرة ولا تكر تدل على أصل الحدث أكنس. تدل على الكنف أصل الكنف فقط المادة أما الصيغة تدل على طلب الكنف فأين المرة والتكرار فإطلاق الصيغة لا يدل لا على التكرار ولا على المرة نعم التفتوا نعم نعم تدل على طلب إيجاد الفعل في الخارج خب هذا الطبيعة طلب إيجاد الطبيعة أمر كلي الكنف أمر كلي وله أفراد مثل إنسان إنسان أمر كلي الإنسان يتحقق بتحقق كم فرد فرد واحد واضع بعد جئني بإنسان جئني بإنسان جئني بإنسان البشر مليار وستمائة مليون إنسان ها يعني أوجد لي هذا الأمر جئني هذا في الخارج حققه وفي المنطقة درستم أن الكل يتحقق يعني يوجد بوجود أحد أفراده ومفاصيله هذا حينما طلب أكنس الغرفاء طلب إيجاد الفعل وإيجاد الكنس يتحقق بكم مرة بما بكم ما بكل بمرة لكن هذا لا يدل على أن إطلاق الصغير يدل على المره لا يصير لد تح تقيق الطبيعة تدل على أنها توجد بوجود فرد لكن إطلاق الصيغة لا يدل على أنها مره مرة واحدة ولذا حينما قلت له أكنس قد يكنس مرة ويكنس ثانية ويكنس ثالثة فهو حقق مطلوبي في الحالة الأولى في الكنس الأول هذا الزائد الزائد له الزائد له فقط فإذا إطلاق الصيغة يدل على طلب الفعل والمادة على الحدث نعم إيجاد الكل في الخارج يوجد بوجود أحد أفراد وهذا لا يعني أن إطلاق الصيغة يدل على المرة الواحدة وبتعبير آخر بتوضيح آخر نقول مطلوب المولى لا يخلو من احد امور ثلاثة المولى المولى العرفي المولى الحقيقي اذا طلب من العبد شيئا لا يخلو هذا الطلب هذا المطلوب من احد امور ثلاثة اما المولى يطلب من العبد ايجاد المطلوب فقط ايجاد المطلوب فقط لا بنحو المرة يعني لا بنحو قيد المرة لم يقل أطلب منك تحقيق هذا الفعل مرة أو يقول أطلب منك مرات لم يقل هكذا عبدي صلي يعني ماذا صلي طلب إيجاد الصلاة في الخارج فقط لا مطلوب مرة ولا مطلوب مرة فقط هنا المطلوب إيجاد إيجاد المأمور به في الخارج إيجاد المأمور به في الخارج يتحقق بكم مرة بمرة واحدة فلو صلى المكلف صلاه حقق المطلوب فقط ها هنا لو, لو, لو المكلف كرر صلى الصلاة الأولى والثانية والثالثة وصلى عشر صلوات مطلوب المولى أي فرد الأول فقط الأول فقط هو المطلوب هذا الزائد لغو قد يكون الزائد عبد ما المهم مطلوب المولى الإيجاد الأول لأن قال له أوجد هذا الفعل خارجا فأوجده ثم حاول أن يكرر المولى يقول له لو تصلي خمسين صنف أنا اكتفيت بالفرد الأول هذا مرة ومرة ثانية المولى يطلب من العبد يقول له عبدي أطلب منك إيجاد الكعلي في الخارج بقيد أن توجده مرة فقط. التفت بقيد أن توجد المطلوب في الخارج مرة واحدة فقط. هنا إذا العبد امتثل مرة واحدة فقط أدى ما عليه. التفت خلاف الأول. لكن لو كرر المولى كم مرة طلب بقيد, بقيد المرة الواحدة هنا العبد أصر وخالف وكرر المولى يقول له كأنك لم تبدأ فعلك لا أولي مثلا المولى قال الصلاة تبدأ بتكبيرة الإحرام كم مرة وكم مرة تكبير لو كبر تكبيرتين ما الذي يبطل تبطل الصلاة بأفضل يعني الثاني يبطل الأول يعني المولى طلب التكبير بقيدي أنها واحدة فلو جئت بها مرتين بطلت صلاتي واضح هذا المطلوب الثاني المولى يطلب من العبد إيجاد الفعل في الخارج مرة واحدة بقيدي أنه مرة فلو زاد كما يقول الزائد اخ الناقص الزائد أخو الناقص كما أن الناقص يبطل فالزياده تبطل ايضا ومرة ثالثة المولى يطلب من العبد عبدي عبدي أقول له نعم يقول أطلب منك إيجاد الفعل الفلاني في الخارج أطلب منك إيجاد الفعل الفلاني في الخارج مرة يقول لا أطلب منك إيجاده مرات بقيد أنه مرات يعني مو مع قيد الوحدة مع قيد الكثرة هنا كثرة هنا صحيح خب لو المكلف امتثل مرة واحدة امتثل؟, امتثل لو امتثل مرة واحدة المولى قال مرات والعبد جاء به مره واحد مثلا, مثلاً المولى خالد في الصلاه اربعه ركوعات قال له اطلب منك ان تصلي مع الركوع مع تكرار الركوع فلو جاء بالركوع مره واحد امتثلا لا لان المولى طلب تكرار الفعل لاحظتم الفرق بين الموارد الثلاثه في المورد الاول المولى طلب ايجاد الفعل فقط لا بقيد مره ولا مرات هنا لو جاء بالفعل وزاده الزياده له لكن غير مبطله في الحاله الثانيه بقيد المره هنا الزياده مبطله الثالثه بقيد التكرار هنا النقصان مبطل ايضا تضع إلى هنا خوف اذا اتضح مما ذكرنا أن الحالة الثالثة والحالة الثالثة زائدان على أصل الصيغة أطلب منك إيجاد الفعل هاي الصيغة بقيد الوحدة هذا زائد قيد زائد بقيد الوحدة زائد بقيد التفرار زائد أما الحالة الأولى لا هي إطلاق الصيغة فقط وإطلاق الصيغه يقتضي إيجاد الفعل في الخارج مرة واحدة أما الحالة الثانية والحالة الثالثة ففيها قيد زائد إذن ما يحتاج إلى بيان زائد هو الحالة الثانية والثالثة أما الحالة الأولى إيجاد اصل الفعل في الخارج لا تحتاج إلى قيد زائد تحتاج فقط إلى إنشاء الصيغة اتضح المطلوب من العبارة فإذا المولى أراد الفعل بقيد أنه مرة أو بقيد أنه تكرار يحتاج إلى قيد زائد عدم القيد يدل على العدم يدل على عدم الوحدة وعلى عدم الزيادة تضح المطلوب السأس بين الأصولين بحث المصنف ما تعرض إليه وإنهي لعله تعرض بشكل إشارة هناك محق الثاني مرة أأتي في الحالة الأولى مطلوب إيجاد الفعل مرة أأتي به مرة واحد مرة أأتي به عشر مرات دفع واحد مثلا المولى يقول تصدق عن الفقير فأنا مرة أخرج درهم وأعطيه للفقير تصدقته مرة لا أخرج دينار وأجعل منه عشرة دراهم وادفع دفعة واحدة لعشرة فقراء في وقت واحد. هذا يسمى امتثال قالونا. هذا خلاف بين الاصولين دفعة، دفعات ليس هنا محل هذا المبحث. اتضح المطلوب المطلب القسم الأول فقال أكو سؤال في المطلب حتى نطبق العلم. هذا المشاكل دليل هذا خلاف موجود خلاف موجود اذا كان المقصود من المرة الدفعه او الدفعات دفعه واحده يعني انا مره ادفع دفعه واحده اعطيه واحد هكذا ومره ادفع لعشرة في آن واحد، صحيح؟ هذا يسمى دفع دفعات، مو دفعات. مرة أخرى لا واحد اثنين، هذا يسمو دفعات. هذا الفارق. الفارق أنه دفع واحد أدفع أو تدريجا أدفع دفعات. هذا الفارق بينه. مرة يقول بقيد المرة. أطلب منك أن تتصدق مرة واحدة فقط هذا إذا تصدق أكثر لم يؤدي المطلوب نعم نعم الفرق بينهما أن الوحدة تعني الفرد الواحد الدفعة الدفع يعني الفرد أما الدفعات يعني الأفراد دفعة ودفعات هذا بحث، هنا المثلث ما ذاكر وإن ذكره في الحاشيه في الحاشيه بذكر الفرق بينهما بس المصنف ما ذاكر هذا المثلث قال واختلفوا ايضا في دلالة صيغة في إفعال على المرة والتكرار على أقوال تذكرها قال له راجحها في الدرس السابق كاختلافهم في الفور والتراخي والمختار هنا في المرة والتكرار كالمختار هناك في الفور والتراخي والدليل هنا نفس الدليل بلا زيادة مع عدم من عدم دلالة الصيغة لا بهيئتها ولا بمادتها على المرة ولا على التكرار. لماذا؟ قال لما عرفته، لما عرفته من أنها يعني الصيغة والمادة لا تدل على أكثر من طلب نفس الطبيعة من حيث هي، فلا بد من دليل آخر، فلا بد من دال آخر على كل منهما. يعني نحتاج إلى دليل خارجي يقول المطلوب مرة أو مرات. أما الإطلاق للصيغة فإنه يقتضي الاكتفاء بالمرة وتفصيل ذلك إن مطلوب المولى لا يخلو من أحد وجوه ثلاثة ويختلف الحكم فيها من ناحية جواز الاكتفاء وجواز التكرار الحالة الأولى أن يكون المطلوب صرف وجود الشئ فقط بلا قيد ولا شرط يعني لا بقيد المرة ولا بقيد التكرار بمعنى أنه يعني المولى يريد أن لا يبقى مطلوبه شيء لطلبه المولى مطلوبه معدومة فقط بل المطلوب من العدل بل يخرج من ظلمة العدم إلى نور الوجود لا أكثر ولو بقي ولو بفرد واحد ولا محالة حينئذ ينطبق المطلوب قهرا على أول وجوداته فلو أتى المكلف بما أمر به أكثر من مرة فالامتثال يكون بالوجود الأول ويكون الثاني والثالث والرابع كذا يكون لغوا محضا كالصلاه اليومية المطلوب صلام صلوات وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Thank you.